سورة أنزمنا وفرضنا وأنزنا فيها وأنزنا فيها آيات بينة لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدو كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بها ولا تأخذكم بهم رفعة ولا تأخذكم بهم رحمة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 الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يربون أزواجههم ثم لم يكن والذين يربون أزواجههم ثم لم يكن لهم شناعة إلا أفسقهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.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 وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَفِيظٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالِافكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ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 اِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأَنَائِكَ فَأَنَائِكَ عِنادَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فضله الله عليكم ورحمةه لمسكم ولو لا الله ولو فضل الله عليكم ورحمةه في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفتقتم فيه عذاب عظيم إتنطعون بألسنةكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عهد الله عظيم ولو لاتسمعتمه قلتم ما يبقينا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بختان عظيم ولو لاتسمعتمه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 الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 أو التابعين غير أولي الإرفة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقوا الله توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم ترحمون وأنكحوا لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله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 فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثله ومثلًا من الذي نخلو من قبلكم موعدًا وموعدة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. متنورين كمشكّ. ومشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية لكاد زيتها يضيء ولولا ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره أهد الله لنونه من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فينا سنظ يسبح له فينا بالودو والآصال سبحناه فيها بالغدو والأصاد رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً لم يجده شيئاً ووجد الله عاده ووجد الله عاده فوفى حسابه والله سريع الحساب أو كظل مات في بحر النجيم يغشه موج فَوْقِي مَوْجٌ مِنْ فَوْقِي سَحَابٌ ظُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَانِهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ تَمَنَّاهُ مِن نُّورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ كل قد علم صلاته وتسفيحه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 قَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُنَاهُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُنُوعٍ مِنْهُمْ رَضًا أَم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الْأُنَاءِ كَهُمُ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 فَأَنَائِكَ الْمُلْفَائِسُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُضُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَتَكُمْ نَعْرُفُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيع, الله قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتون وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَلَى اللَّهِ الَّذينَ آمَنُوا بِهِمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْنِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْنِفَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيرَتْوَانَ قُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بشيء يعبدونني لا يشركون بشيء وَمَن يَقْفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَن يَقْفَرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيرُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْدِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ, ومأواهم النَّارُ وَلَا بِأَسْلِمَصِينِ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 وَإِنَّ تُضِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الْقَسْوَلِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كثر بعد ذلك فأولئك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ونا باس يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أي مركم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعونه بكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. لا تعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن قوافن عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْ قُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسَأَذِنُوا فَلْيَسَأَذِنُوا كَمَا السَّأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأملوا جميعا أو أشتاناتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة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 الذين يستأذنوك إن الذين يستأذنون إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذع فاليحدر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم معتم عليهم يوم يرجعون إليه فينبعهم بما عملوا والله بكل شيء عليم